ويستنبعونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به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 حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.